أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصدتم فما استيسوا من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ فِدْيَةٌ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا قَامَ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 صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وهذه الليلة الثانية التي نتدارس فيها بعض الآيات المتعلقة بفريضة الحج في هذه الدورة العلمية الرابعة وهذه الليلة هي ليلة الخميس من شهر الله ذا القاعدة وبالبارحة تكلمنا على قوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وأيضا تكلمنا على قوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وبقي معنا بضع آيات تتعلق بهذه الفريضة العظيمة وقال لو تأملنا أيها الإخوة في هذه الآيات نجد أنها قد تدرجت في بيان أحكام هذه العبادة وسنذكر ذلك إن شاء الله في ثنايا الكلام في قوله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله اختلف أهل العلم في معنى وَأَتِمُّوا الحج وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فمنهم من ذكر أن معنى الإتمام هنا هو ابتداء الوجوه يعني أنها أن الحج والعمرة عبادتان واجبتان ومنهم من قال إن المراد بقوله وَأَتِمُّوا الحج وَالْعُمْرَةَ هو وجوب إتمامهما لمن شرع فيهما وجوب إتمامهما لمن شرع فيهما وأنه لا يجوز قطع هذه الشعيرة إذا دخل الإنسان فيها وشرع فيها ومن العلماء من قال إن المراد بالإتمام هو أن تحرم بهما من دويرة أهلك وقيل إن المراد هو أن تفرد لكل عبادة سفرة مستقلة فتفرد للعمرة سفرا مستقلا وتفرد للحج سفرا مستقلا إلى غير ذلك من الأقوال التي قيلت في هذه الآية والسبب هذا الخلاف يا إخوة هو أن قوله أتموا يحتملوا ابتداء الأمر أو الابتداء في العبادة ويحتمل إكمالها, إكمالها. فهذه اللفظة وهي قوله سبحانه وأتم يجوز أن يراد بها أي ابتدئوا هذه العبادة وأكملوها على وفق شريعة الله ويحتمل أن يراد بهذه الكلمة إكمالها وعدم قطعها لمن شرع فيها هذا السبب هذا الخلاف الذي حصل بين المفسرين في تفسير هذه الآية وعلى القول بأن المراد بالإتمام هنا الابتداء والإكمال فيكون ذلك حجة لمن قال إن العمر تواجبة كما سيأتينا إن شاء الله في هذه المسألة وسبق البالحة أن ذكرنا معنى الحج في اللغة وفي الشرع في الاصطلاح ومعنى العمرة كذلك في اللغة وفي اصطلاح الشرع هنا مسألة يا إخوة هل العمرة واجبة أو لا مع الاتفاق اتفاق اهل العلم بلا منازع أن الحج فريضة من فرائض الإسلام لكن حصل اختلاف في العمرة هل هي فريضة مثل الحج أو أنها مستحبه على قولين لأهل العلم فالجمهور الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم العلماء وأكثر أهل العلم على أن العمرة واجبة مثلها مثل الحج واجبة مرة في العمر ولهم في ذلك أدلة متنوعة والقول الثاني قول المالك وأبي حنيفة أن العمرة مستحبه وليست بواجبة ولهم في ذلك أيضا أدلة لكن الصواب وقد اختار هذا القول الشيخ الإسلام بن تيمية لكن الأظهر والله أعلم والأقرب للصواب أن العمرة مثلها مثل الحج واجبة مرة في العمر ومن زاد فهو تطوع من أدلة على هذا القول حديث جبريل المشهور الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما في الصحيح ومن, ضم ومن ضمن طرقه ورواياته عند الدار فثني والحاكم وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من من الفرائض المهمة المتعلقة التي هي من تعريف دين الإسلام قال وأن تعتمر وأن تغتسل من الجنابة هذه رواية صحيحة بطريق صحيح فدل ذلك على أن العمرة أيضا واجبة مثلها مثل الحج في قوله سبحانه وتعالى لله وأتم الحج والعمرة لله اللام هنا للاختصاص يعني أعبد الله عز وجل بهاتين العبادتين لله سبحانه وتعالى لوجه الله عز وجل تريدون وجه الله خالصا له سبحانه وتعالى لأن العرب في جاهليتهم كانوا إذا حجوا وأتوا إلى هذه المشاعر المقدسة كثير منهم كان يريد المباهى والمفاخرة وبعضهم يريد التكسب والتجارة وغير ذلك من النوايا والأغراض والمطامع التي كانت لهم في عبادة في هذه الشعيرة فهنا يريد الله سبحانه وتعالى من عباده إذا حج أو اعتمروا أن يخلصوا نية له سبحانه وتعالى ويدل على هذا قوله, قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه فالإخلاص العبادة من أهم الأمور بل هو أهم الأمور وهو روح العبادة ولبها وأساسها والركن العظيم الذي لا يقبل الله تعالى عبادة إلا به هو والركن الثاني المتابعة هذان الركناني والإخوة يجب على كل المسلمين أن يحرصوا كل الحرص على العناية بهما وإخلاصهما وتجريدهما لله سبحانه وتعالى في كل عبادة يتعبدون الله تعالى بها وهنا جرى هذا التنبيه المهم على هذه القضية لأنه قد حصل فيها ما حصل كما ذكرت لكم قبل قليل هذه الآية والإخوة بكمالها وأتم الحج والعمرة لله هي لبيان بعض الأحكام المتعلقة بالحج وقبل أن يبتدي الحاج بالحج فبدأت بذكر هذه القضية المهمة وهي ضرورة إكمال الحج لمن بدأ به أو العمرة وفيها أيضا كما قلنا الدليل الواضح على أن العمرة واجبة كما هو معلوم من قوله سبحانه وتعالى وأتم نزلت هذه الآية أيها الإخوة في صلح الحديب في سنة ست من هجرة حينما منع الكفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أداء العمرة وتعلمون القصة مشهورة وما حصل فيها من احداث وما فيها من دلالات عميقة هذه قصة قصة صلح الحديبية على إثرها نزلت هذه الآية المباركة ولذلك يقول الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فالنبي عليه الصلاة والسلام أحصر قبل أن يدخل مكة يعني منع من دخول مكة لأداء العمرة فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الطريقة الصحيحة التي تتبع في مثل هذه الحالات لأن الأصل أن يأتي الحجاج والعمار إلى بيت الله عز وجل في حالة من الأمن والرخاء والقدرة على أداء هذه العبادة لكن قد يحصل أن يمنع الحاج أو المعتمر من الوصول إلى بلد الله الحرام وكما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام حصل أيضا على مر التاريخ من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عهد الدولة الأموية والعباسية حصل مثل هذا الأمر حيث منع الحجاج أو كثير من الحجاج من الآفاق من العراق ومن الشام وغيرهم في مراحل من التاريخ معروفة حينما استشرى قطاع الطريق وكثير من عداء الدين الباطنية من القرامطة وغيرهم كانوا يترصدون الحجاج في طريقهم بالذات طريق أهل العراق يترصدون لهم فيقطعون عليهم الطريق وينهبون ما عندهم بل إنهم يسفكون دماهم ويقتلونهم وقد حصل هذا لسنوات طويلة لمن قرأ التاريخ وطالع تاريخ هذه الأمة فيما سبق فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه قد يمنع الحاج أو المعتمر من وصول إلى بيت الله الحرام فأرشده إلى الحل وإلى الطريقة السليمة والصحيحة في علاج هذه القضية فقال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي المفسرون رحمة الله تعالى عليهم ذكروا كلاما كثيرا في هذه الآية واختلفوا في هذه الآية اختلافا كثيرا حتى إن ابن العربي صاحب احكام القرآن المعروف كان يقول أو قال في كتابه أحكام القرآن هذه آية مشكلة عضلة من العضل لكثرة الاختلاف وكثرة الكلام في معنى الإحصار وما المراد به وكيف يكون كيف يكون الخروج من, من هذه المشكلة ومشكلة الإحصار وما هو الحل في ذلك واختلاف العلماء في هذه المسألة لكن الحقيقة ينفع أن الكلام الكثير في هذه الآية يمكن أن يلخص تلخيصا واضحا ويركز على ما جاءت به الآية وما وضحته الآية بشكل واضح جدا لا يدعو إلى مزيد من اختلاف أما الدخول في خلاف العلماء وأقوال المفسرين وتتبع هذا الخلاف فإنه حقيقة يشكل على طالب العلم ويدخله في دوامة من كثرة الأقوال والتعددها وتنوعها فلعلنا نقول في ذلك كلمة مختصة لضيق المقام حتى لا ندخل في تشعبات كثيرة وفي أقوال مختلفة لا تؤدي في النهاية إلى معرفة معنى الآية المعنى الصحيح فقوله سبحانه وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي قلنا إن الأصل أن الحجاج والعمار يأتون إلى هذا البلد في أمن وأمان ويؤدون مشاعرهم ويؤدون مناسكهم شعائر هذا الحج وهذه العمرة بكل أمن وأمان وهذا هو الأصل لكن إن حصل أن الحاجة منعة أو المعتمر أحصر من دخولي عن دخول الحرم فما هو الحل؟ ما هو العلاج؟ يقول الله عز وجل فإن الفاهنا تفريع على ما سبق فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وإن هنا شرطية يعني إن حصل هذا الإحصار فالحل والعلاج هو ما استيسر من الهدي الإحصار في اللغة المنع, الإحصار في اللغة المنع. وهو المنع من الوجه الذي تقصده بالعوائق جملة المنع من الوجه الذي تقصده بالعوائق جملة يعني عندك قصد معين عندك وجهة معينة تمنع من هذه الوجهة المعينة بجملة من العوايق وهذه العوايق في قوله جملة تشمل العائق العدو والخوف وتشمل عايق المرض وتشمل عايق قطع الطريق وتشمل كل العوايق التي تعوقك عن وصول إلى بيت الله الحرام والعلماء رحمة الله عليه كما قلنا في تفسير هذه الآية اختلفوا في هذا الاحصار ما هو ما معنى هذا الاحصار على قولين مشهورين على قولين مشهورين عندهم أن المراد بالاحصار هنا هو المنع من الوصول إلى الحرم وإلى مكة بسبب العدو والخوف منه هذا هو القول الأولي وكان ابن عباس يقول رضي الله عنه لا احصرا إلا من عدو لا حصرا الا من عدو القول الثاني في المسألة أو في معنى الاحصار أن المراد به المرض يمنع الإنسان من دخول او من الوصول الى مكه وإلى الحرم واداء شعائر الحج بسبب المرض الذي أصابه واعتراه إما أن يكون مثلا سقط من راحلته فكسر أو عرج أو أصابه مرض منعه من التحرك من القيام ومن الوصول إلى بلد الله الحرام هذا إحصار أيضا هذا يسمى إحصار وهذا الإحصار ريو الذي اختلف فيه العلماء سبب اختلافهم فيه هو التردد في معنى الكلمة أحصر أو أحصر فإن الهمزة هنا أيها الأخوة الفعل هنا مهموز لكن هذه الهمزة لم تكسبه تعديا بل هو فعل لازم لأن لأنه يرادف حصر أو حصر أحصر يرادف حصر مثل صده وأصده صده وأصده بمعنى واحد المعنى مترادف بمعنى واحد لكن كثر استعمال أحصر الذي هو بالهمزة كثر استعماله في المنع الحاصب العدو وكثر استعمال حصر الذي بدون همزة في المنع الحاصب من المرض وغلب الاستعمال على هذين المعنيين في أحدهما فلذلك اختلف العلماء وساب اختلافهم هو هذا التردد في معنى الكلمة لأنه متردد بين الأمرين يعني يستعمل أحصر في المنع من العدو وأيضا يستعمل أحصر في المنع من المرض بسبب المرض وأيضا حصر يستعمل في الأمرين فالتردد الحاصل في معنى الكلمة بين المعنيين هو ساب اختلاف المفسرين فمن من المفسرين من, من قال إن المراد بيحصر هو منع العدو ومنهم من قال المراد بيحصر هو المنع منع منع المنع بسبب المرض وكلا المعنيين تحتمله الكلمة فكان هذا هو سبب الاستعمال كان هذا هو سبب الاختلاف لكن أيضا إخوة حينما نتأمل في الآية نجد أن في الآية ما يدل على أن المراد بالإحصار وهو الأظهر من القولين المراد به إحصار العدو لو تأمنا في الآية نجد أن الأظهر هو في معنى الإحصار هو إحصار العدو من أين ذلك في الآية نفسها من قوله سبحانه وتعالى بعد بعد هذا هذه الآية قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإذا أمنتم فدل ذلك على أن الأظهر من قولين علماء في المراد بالحصار أنه إحصار العدو طيب ما هو الحل والعلاج الذي ذكره الله عز وجل حينما يحصر الإنسان ويمنع من دخول مكة إما بسبب العدو أو بسبب المرض قال عز وجل فما استيسر من هد هنا واقعة في جوب الشرق واقع في جواب الشرط وقوله استيسر بمعنى تيسر والهدي أيها الأخوة هو ما يهدى إلى بيت الله عز وجل من الحيوان سواء كان من بهيمة الأنعام سواء كان شاتا أو بقرا أو بدنا كلا كل هذه الأصناف الثلاثة تدخل في معنى الهدي وهو المراد فالعلاج او الحل أو الطريق الصحيح أيها الأخوة لمن أحصر أنه يذبح ما تيسر عنده من الهدي إما شاء أو بقرة أو بدان وبذلك يتحلل من إحرامه وقوله استيسر كما قلناه بمعنى تيسر طيب السين والتاء ما ما فائدة السين والتاء للتأكيد للتأكيد على هذا المعنى كما قيل استصعب الأمر معناه صعب الأمر فدخلت السين والتاء هنا وأفادت معنى التأكيد وقد تدخل السين والتاء في الفعل مضارع ويراد بها الطلب لكن هنا معناها التأكيد بمعنى تيسر كما قيل استصعب يعني صعبا يعني بهذه الآية أن عليه أن يذبح شاه أن عليه أن يذبح ما تيسر من الهدي إن تيسرت شاه ذبحها وإن تيسرت بقرة ذبحها وإن تيسرت البدنة فهذا هو العلاج وهذا هو الحل وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لما أحصر في صلح الحديبية ومنعته قريش من دخول الحرم وعقد معهما الصلح المشهور وكتب الكتاب المشهور بعد ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام صحابته أن يذبحوا هديهم الذي ساقوه وأن يحلقوا رؤوسهم لكنهم امتنعوا لماذا امتنعوا أيها الأخوة أسفا على أنهم لم يدخلوا بيت الله الحرام وحزنا على هذا الأمر وليس رفضا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم كانوا في حالة من الحزن والأسى واستصعبوا هذا الأمر وثقلوا عليهم جدا أن يرجعوا إلى المدينة ولم يعتمروا ولم يدخلوا بيت الله الحرام فتثاقلوا وتركوا هذا الأمر فترة وبرهة من الزمن ولم يفعلوا ليس رفضا كما قلت لأمر النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم كانوا في حال من الحزن والأساء إلى أن دخل النبي عليه الصلاة والسلام على زوجته أم سلمة وذكر لها ما حصل كأنه يشتكي لها فأشارت عليه أن يخرج فيبدأ هو عليه الصلاة والسلام بذبح هديه ثم يحلق رأسه فلما رأى الصحابة ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم تسابقوا لذبح هداياهم وحلق رؤوسهم حتى كادوا أن يؤذوا بعضهم من سرعتهم في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن هذه الآية تبين أيها الأخوة أن المحصر ماذا عليه عليه أن إذا أحصر ومنع من دخول الحرم عليه أن يذبح هديه الذي معه وأن يحلق رأسه ويتحلل أو يقصي طبعا ويتحلل من هذه العمرة أو من الحج ويرجع إلى بلده وليس عليه شيء بعض أهل العلم يقول عليه أن يقضي هذه العمرة أو الحج من قابل لكن الصحيح أنه ليس عليه شيء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكما هو ظاهر هذه الآية طيب من لم يجد الهدي إنسان أراد أن يتحلل وأن يتحلل من إحرامه لم يجد الهدي نقول له البدل هو أن تصوم عشرة أيام كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آخر هذه الآية وذكر العلماء هنا في هذا الموضع مسألة الاشتراق وأن الحاج أو المعتمر الذي يأتي من الآفاق ينبغي له أن يشترق واستدلوا بحديث طباعة بنت الزبير كما في الصحيحين أنها جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له إن إني مرأة شاكية يعني أشكو من المرض وأشكو من الثقل فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اشتريطي إذا, إذا أردت الدخول في النسخ ولبيتي فقولي محلي حيث فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فمن اشترط أيها الأخوة لم يجب عليه أن يهدي أو أن يذبح الهدي الذي معه أو أن يبحث عن هدي إنما عليه أن يتحلل من الإحرام وليس عليه شيء ويرجع إلى بلده فهذا مخرج لمن كان يتوقع يكون هناك إحصار من مرض أو غيره فله أن يشترط بعض العلماء قال الاشتراط من مشروع ومباح لكل الحجاج ولكل العمار سواء كانوا يتوقعون شيء أو لا فلهم أن يشترطوا ولعل هذا هو الأقرب ثم يقول الله عز وجل وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّةِ بعد أن بيّن الله عز وجل وجوب العمرة والحج وأن الواجب هو أداؤهما وإكمالهما وإتمامهما لله عز وجل وأن الأصل أن يأتي الحجاج والعمار في أمن وأمان فيؤد هذا المنسك ذكر الله سبحانه وتعالى حالة استثنائية قد تحصل وقد حصلت كثير في مر الزمان في التاريخ وهي حالة الإحصار فلما عالج ربنا سبحانه وتعالى هذه الحالة ذكر بدأ سبحانه وتعالى في ذكر مسألة مهمة وهي ماذا يحل للمحرم وماذا يحرم عليه وهي التي عنوى لها الفقهاء بمحظورات الإحرام بمحظورات الإحرام فهنا بدأ الله عز وجل بذكر هذه المسألة وهذه القضية المهمة وهي محظورات الإحرام فقال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة المحرم أيها الأخوة الذي أتى لأداء العمرة أو الحج يجب عليه أن يأتي أو أن يستشعر أنه في حالة تذلل وانكسار لله سبحانه وتعالى وأنه في عبادة عظيمة عبادة مقصودها الأعظم هو إظهار التذلل لله عز وجل والانكسار له في هذه المواطن وفي هذه المشاعر وحين أداء هذه المناسك ومن لوازم هذا التذلل والانكسار هو البعد كل البعد عن الترفو والتمتع والتلذذ بطيبات بما كان يتلذذ به من الطيبات وبما كان يفعله قبل إحرامه ومن هذه الأمور التي منع منها الحاج أن يترفها بحلق شعره أو تقصيره فإن حلق الشعر أو تقصير الشعر هو من أوجه الترفو والتمتع ومن أوجه التطيب بهذه السهولة وبهذه بهذا اليسر الذي يكون للمحرم فهنا منعه الله عز وجل من أن يحلق شعره منع المحرم من أن يحلق شعره حال إحرامه لأن هذا يخالف المقصود الأعظم من حالة الإحرام وحالة لبس الإحرام والدخول في النسوك وهو التذل لله عز وجل وإظهار له سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه والعلماء رحمة الله عليه ألحقوا وقاسوا بحلق شعر الرأس ألحقوا به تغطية الرأس وألحقوا به تقليم الأظافر والتطيب ولبس المخيط كلها من محظورات الإحرام كما هو معلومة لأنها تخالف كما قلنا المقصود الأعظم من حالة الإحرام والدخول في النسك وهي وهو الانكسار لله عز وجل والتذلل لعظمته سبحانه وتعالى والبعد عن حالة الترفه التي تكون بجراء الحلق أو التطيب أو لبس المخير أو تقليم الأظافر فهذا من محظورات الإحرام التي نبه الله تعالى عليها في هذه الآية وقوله سبحانه وتعالى حتى يبلغ الهدي محلة المحل أيها الأخوة مكان الحلول أو زمانه مكان الحلول أو زمانه والمراد به هنا هو ذبح هذا الهدي للفقراء فإذا ذبح الهدي فقد بلغ محلة فإذا ذبح الهدي فقد بلغ محله طيب ما هو المحل المراد بالمحل هنا ما المراد بالمحل هنا بالنسبة للمحصر الذي أحصر ومنع من دخول الحرم محل الهدي هو مكان موضعه الذي أحصر فيه فيذبح هديه في هذا المكان الذي أحصر فيه بالنسبة لغير المحصر من عموم الحجاج فالمقصود بالمحل هو بلوغ يوم النحر بلوغ يوم النحر الذي يكون فيه نحر الهدايا فإذا يبقى المحرم على إحرامه لا يترفه بأنواع الترفه ومن التطيب ونبس المخيط وحلق الشعر وغير ذلك يبقى على هذه الهيئة حتى يبلغ الهدي محله يعني حتى يصل إلى يوم النحر الذي يكون فيه نحر هذا بالنسبة لغير المحصر فمحل بلوغ هذه هو بلوغ يوم النحر إذن هذا بيان لمحظورات الإحرام في قوله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة بيان لمحظورات الإحرام وذكر محظور واحد وهو حلق الرأس والعلماء ألحق به بقية المحضورات وأن الحاج والمحرم يجب عليه أن يبقى على هذه الحالة إلى أن يبلغ الهدي محله وهو بلوغ يوم النحر طيب الحاج والمحرم قد تعرض له بعض العوارض من مرض أو غير ذلك فيحتاج إلى ارتكاب بعض هذه المحضورات فما هو الحل ما هو السبيل إلى خروج من هذه المشكلة يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هذا طريق شرعي ومخرج شرعي لمن وقع في بعض محظورات الإحرار يعني أنا أريد أن ننبه الإخوة إلى هذا الترتيب العجيب والإعجاز العجيب في ترتيب الآية فقد بدأ سبحانه وتعالى بذكر وجوب العمر والحج وأنه يجب إكمالها وإتمامها ثم ذكر حالة استثنائية قد تحصل للمسلمين وهي الحصر والمنع من الحرم فبينا علاجها والحل والطريقة الشرعية للخروج من هذه المشكلة ثم انتقل الحديث والسياق إلى بيان ما يجب أن يكون عليه المحرم من التذل لله عز وجل والانكسار والبعد كل البعد عن الترفه وما يخل بهذه بالإحرام وبهذه الشعيرة بعد ذلك بين سبحانه وتعالى أن هناك في حالة الإحرام قد تحصل عوارض وهذا وارد أن يمرض المحرم او أن يحتاج إلى شيء من ارتكاب هذه المحظورات فبيّن الله عز وجل العلاج والطريقة الشرعي من هذه المشكلة فقال كما قلنا فمن كان منكم مريضا أو, أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هذه الآية أو هذا الجزء من الآية نزل بسبب كعب بن عجرة الأنصاري رحمة الله رضي الله تعالى عنه كعب بن عجرة أحد الصحابة المعروفين أصابه كانت له لمة يعني شعر كثير فأصابه مرض في شعره وهو الانتشار الهوام والقمل في شعر رأسه فرآه النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر من رأسه فقال أتؤذيك هوام رأسك قال نعم قال احلق رأسك واذبح شاتا فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام فإن لم تجد فأطعم ستة مساكين وفي رواية أنه سأله هل تجد شاء قال لا قال أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو غير ذلك من الحبوب المعروفة فهذا سبب نزول هذه الآية أن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أصابه هذا المرض في شعره فجعل الله له مخرجا وهذا المخرج هو لكل المسلمين كما قال كعب ابن عجرة نزلت هذه الآية فيها خاصة وهي لكم عامة يعني حكمها عام لكل المسلمين فمن احتاج أن يرتكب شيئا من محظورات الإحرام التي هي حلق الرأس حلق شعر الرأس أو تغطية الرأس أو لبس المخير أو الطيب أو فعل ذلك عامدا بدون حاجة بدون عذر فإن عليه الفدية فإن عليه الفدية والمحضورات الإحرام الباقي مثل قتل الصيد ومثل النكاح والجماع وعقد النكاح هذه فيها كلام آخر للعلماء أخذوهم من نصوص من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكن هنا الآية تشير إلى أن من ارتكب شيئا من هذه المحظورات الأربعة فإن عليه فدية وهذه الفدية هي على التخيير هذه الفدية هي على التخيير له أن يذبح شاتا وهذا الأفضل وله أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو أقط أو تمر أو رز أو غير ذلك وإذا وله أن يصوم ثلاثة أيام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله سبحانه وتعالى أو نسك النسك هنا أيها الأخوة جمع نسيكة جمع نسيكة والنسك في الأصل هو العبادة كما قال الله سبحانه وتعالى وأرنا مناسكنا والمراد بالنسكة هنا أو بالنسك المراد به الذبيحة يتقرب بها الإنسان إلى ربه ولا تسمى النسيكة الذبيحة لا تسمى نسيكة إلا إذا كان مراد بها التقرب إلى الله عز وجل وذلك في مثل الأضحية في مثل الحقيقة في مثل الهدي أو الفذية تسمى نسيكة لأن المراد بها التقرب إلى الله عز وجل في عبادة مشروعة ففذية من صيام أو صدقة أو نسك قوله ففدية من صيام هنا في شيء محذوف تقديره فحلق شعر رأسه فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك إذن أيها الأخوة الآية متدرجة في بيان أحكام الحج وما يتعلق بالحج وبعد لم ندخل في تفاصيل أعمال الحج هذه مقدمات مهمة قبل الشروع في تفاصيل العبادة العمال التي يفعلها الحاج وهي التي ستكون إشارة في الآيات المقبلة غدا بإذن الله عز وجل ثم يقول الله عز وجل فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي هذا شروع في بيان الأنساك الثلاثة التي يدخل فيها المحرم بإحرامه للحج وكما قلت لكم أيها الأخوة إن ترتيب هذه الأحكام في هذه الآية ترتيب عجيب وتدرج عجيب انتقال من حكم إلى حكم وهو كله من المقدمات البيان التفصيلي لأحكامي وأعمالي عبادة الحج هنا إذن شروع في بيان الأنساك الثلاثة التي شرعت الحاج أن يدخل الحج بأحدهما فقال الله عز وجل فمن فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي يعني إذا كنتم في حال الأمان والأمن وتمكنتم من أداء الحج والعمرة وتمكنتم من أداء هذا المنسك العظيم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يعني من كان منكم تمتعا بالعمرة إلى الحج فعليه أن يذبح شاه كما يقول كما يذبح الهدي كما هو في نهاية الآية فالمراد إذن أيها الأخوة أنه إذا تمكنتم من أداء المناسك في حال الأمن فمن كان منكم تمتعا بالعمرة إلى الحج فعليه ذبح الهدي التمتع أيها الأخوة يشمل التمتع الخاص والتمتع العام التمتع الخاص هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وإذا أحل منها وانتهى إذا جاء الحج يحرم بالحج والعام يدخل فيه القران من أدخل العمرة في الحج يحرم بالحج ويدخل في إحرامه بالحج العمراء بقي النسك الثالث وهو الإفراد وهذا قد ثبت بالأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم إذن الأنساك المشروع ثلاثة كما معلوم تمتع وقران وإفراد والعلماء مختلفون العلماء مختلفون في أي هذه الأنساك أفضل على أقوال عديدا منهم من يرى الإفراد ومنهم من يرى التمتع ومنهم من يرى القران ولكل قول حجة ودليل وتفاصيل كثيرة ومع اتفاقهم جميعا على أن الأنساك الثلاثة كلها مشروعة وكلها مباحة الحاج وله أن يختار ما يشاء من هذه الأنساك الثلاثة قوله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يعني من انتفع بفعل العمرة متربصا بها إلى وقت الحج من انتفع بفعل العمرة متربصا بها إلى وقت الحج ما هو انتفاعه بفعل العمرة انتفاعه بفعل العمرة لأنه إذا أحلم العمرة فإنه سوف يتمتع بكل ما كان حراما عليه من الطيب ولبس المخيط والنساء وغير ذلك فهذا تمتع تمتع بفعل العمرة يعني تمتع ب إذا انتهى من العمرة تمتع بكل ما كان حراما عليه إلى وقت الحج متربصا بها إلى وقت الحج وقيل في معنى التمتع بالعمرة أنه أسقط أحد السفرين لأن المشروع أن يفرد للعمرة سفرة والحج سفرة لكنه بالتمتع هذا أسقط أحد السفرين فتمتع بأن يكون العمرة بأن تكون العمرة والحج في سفر واحد مما يخفف عليه ويسهل عليه أمر السفر الشاق فلا يحتاج إلى أن يأتي مرة أخرى لكي يؤدي العمرة بل إنه أدى العمرة والحج في سفرة واحدة وهذا بحد ذاته تمتع يعني انتفاع فالله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة الحج يعني من انتفع بفعل العمرة متربصا بها إلى وقت دخول الحج وقلنا إن تمتعه بالعمرة إن تمتعه بالعمرة يشمل أمرين إما أن يكون مقصود به التمتع بما يكون له فعله بعد أداء العمرة من وجوه التمتع بما حل بما كان عليه محرما وإما أن يراد أنه تمتع بإسقاط أحد السفرين طيب ما هو المطلوب أو ماذا على من تمتع بالعمرة إلى الحج ماذا على من تمتع بالعمرة إلى الحج يقول الله عز وجل فمن فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فما استيسر من الهدي كما ذكرنا في قبل قليل في معنى الآية السابقة فما استيسر من الهدي يعني يذبح ما تيسر لهم الهدي وهذا هدي التمتع والقران واجب نسك على الحاج أن يفعله وأن يذبحه لا بد منه لا بد على, على المتمتع والقارن أن يذبح شاة في يوم النحر طيب من لم يجد الهدي ماذا يصنع يقول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم من لم يجد الهدي أو لم يجد ثمن الهدي ولم يقدر على ثمنه من لم يجد الهدي أو لم يقدر على ثمن الهدي فإن عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج طيب يصوم هذه الأيام الثلاثة اختلف العلماء رحمة الله عليهم في وقت صيام الأيام الثلاثة وقوله سبحانه وتعالى في الحج فصيام ثلاثة أيام في الحج يحتمل أن يراد به يعني في مناسك الحج في أيام المناسك يحتمل أن يراد به في أيام المناسك ويحتمل أن يراد به في موضع الحج يعني في مكان الحج في موضعه متى يصوم هذه الأيام الثلاثة العلماء لهم أقوال في هذه المسألة قيل إنه يصومها من بداية أشهر الحج يعني من واحد شوال يجوز له أن يصوم الثلاثة أيام لمن لم يجد الهدي وهذا قول بعيد ليس عليه دليل والصواب أيها الأخوة أن أنه يجوز للحاج أن يصوم هذه الأيام الثلاثة إذا لم يجد الهدي قبل الحج فيبتدئ مثلا بصيام الثلاثة الأيام في اليوم السادس من شهر ذا الحجة والسابع والثامن أو يصوم السابع والثامن والتاسع وإن كان الأولى له أن لا يصوم التاسع لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصوم التاسع وقد أفطر وشرب اللبنك أمام الحجاج كما هو معلوم فإذا لم يستطع أن يصوم قبل الحج الثلاثة الأيام فإنه يجوز له أن يصومها بعد يوم النحر في أيام التشريق الثلاثة وإن كان بعض أهل العلم قد منع مثل الشافعي وغيره منع أن يصوم الحاج أيام التشريق مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم إنها أيام شرب إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل لكن قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت في الصحيح لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي فإذا الصواب من أقوالها العلم في هذه المسألة أنه يجوز الحاج أن يصومها قبل أو الأفضل والأول الحاج أن يصومها قبل الحج يعني قبل البدء في أعمال الحج وقبل يوم النحر فإن أخرها إلى بعد يوم النحر لعذر ولعدم قدرته على الصيام قبل الحج فإنه لا بأس, له أن ي... لا بأس عليه أن يصوم في أيام كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقوله سبحانه وتعالى إذا رجعتم وسبعة إذا رجعتم يعني إذا انتهيتم من أعمال الحج ومن أداء هذه المناسك ومن العلماء من يقول إذا رجعتم يعني إذا عدتم إلى أوطانكم وإلى أهليكم وهذا القول الثاني هو أصوب وهو أصح في معنى الآية والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في في الحديث الصحيح عند البخاري قال فمن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وسبعة إذا رجع إلى أهله فهذا نص صريح في أن المراد بقوله سبحانه وتعالى إذا رجعتم يعني إذا رجعتم إلى أهليكم ثم قال سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة هذه تسمى عند علماء البيان بالفذلكة فذلكة الحساب وذلك ينخو أن الحاسب الذي يحسب أو الذي يذكر أعداد إذا ذكر عددين فصاعدا. وأراد أن يجمع تلك الأعداد فإنه يقول فذلك كذا فذلك كذا يعني مثلا يقول جاءني رجلان ثم جاءني ثلاثة رجال فذلك خمسة رجال فذلك خمسة رجال هنا يقول الله عز فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فهذه يسمونها في عند علماء البيان والبلاغة فذلكتوا الحساب. كما يقال البسملة ماذا المراد بالبسملة؟ يعني قوله بسم الله الرحمن الرحيم والحي على ما المراد بالحي على حي على الصلاة الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله الحسب له حسب, الله. حسب ونعم الوقت سبحان الله سبحان الله طيب الحمد لله الحمد لله طيب الطبق له أو الطلبقة الطلبقة اطال الله بقاك وبقاء الجميع ان شاء الله اطال بقا طيب الجعفله الجعفله نعم جعلت فيك جعلت فيك هذه عند العلماء علماء البيان يعني من ال ا يسمونها النحت يسمونها النحت النحط عند علماء البيان فإذن قوله سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة يعني هي فضلك للحساب كما قلنا طيب ما هي الفائدة من هذه الفذلكة لماذا قال تلك عشرة كاملة للتأكيد للتأكيد على هذا العدد وهو أن الثلاثة مع السبع عشرة وهو مقصود هذا العدد مقصود كما تقول مثلا رأيت بعيني يعني هل ترى بأنفك ولا بأذنك لا ترى بعينك لكن لماذا قلت رأيت بعيني تأكيدا طيب كتبت بيدي هل تكتب برجلك لا لماذا قلت بيدي تأكيد فهنا يقول الله عز وجل تلك عشرة كاملة تأكيد على هذا العدد المقصود ومن العلماء من قال إن الفائدة من هذه الفذلة هو لدفع التوهم التوهم الذي قد يحصم البعض حينما يسمع الله يقول ثلاثة أيام ثم يقول سبعة أيام قد يتوهم البعض أنه يجوز الاكتفاء ببعضهم بأحدهم مع الآخر يجوز الاكتفاء بثلاثة ويجوز أن يصوم سبعة فدفعا لهذا التوهم قال تلك عشرة يعني العدد مقصود وهو عشرة أيام ليست ثلاثة وليست سبعة نعم هي وزعت وقسمت ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت لكن هذا التقسيم للتيسير وللتسهيل على الحج لكن المقصود هو العدد كامل وهو أنه من لم يجد الهدي ولم يقدر على ثمن الهدي فإنه يجب عليه أن يصوم عشرة أيام. ثم قال: ثم أكد هذا الأمر بقوله كاملة كاملة يعني يدل ذلك على الأمر بكمالها وإكمالها أو أن المراد أن ثوابها كامل ثوابها كامل كمن أهدى كمثل ثواب من أهدى يعني قوله كاملة المراد بها الأمر أو التنبيه على ضرورة إكمالها تماما لا ينتقص منها شيء أو أن المراد أن ثوابها كامل كثواب من أهدى ثم يقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك إشارة إلى ماذا للعلماء قولا أن ذلك إشارة إلى الهدي أو هناك قول آخر أن الإشارة إلى التمتع وعلى مرجع الضمير هنا على هذين القولين اختلف العلماء فقال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فقال بعض أهل العلم أن الآفاق أن أهل مكة أن أهل مكة حاضر المسجد الحرام ليس عليهم هدي ولهم أن يتمتعوا لكن ليس عليهم هدي وقال بعض أهل العلم إن التمتع إن أهل مكة ليس عليهم تمتع بناء على مرجع الضمير في هذه الآية فمن أرجع الضمير إلى التمتع منع أهل مكة من التمتع قال ليس عليكم تمتع لا يجوز أن تتمتعوا أو لا ينبغي أن تتمتع ومن أرجع الضمير إلى الهدي أباح لأهل مكة أن يتمتعوا لكن ليس عليهم هدي قوله حاضر المسجد الحرام ما المقصود بحاضري المسجد الحرام هم أهل مكة ومن جاورها أهل مكة ومن جاورها يقول عطاء ابن أبي رباح رحمه الله كان ومن كان دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع فعرفنا او فهمنا من كلام عطاء ان المراد باهل مكة او المراد بحاضر المسجد الحرام هم من كانوا دون المواقيد من كانوا من اهل مكة يسكنون مكة او يسكنون ضواحيها وما جاورها من القرى والضواحي فكلهم من اهل مكة وكلهم من حاضر المسجد الحرام فمن كان يسكن في مكة فهو من الحاضره من كان يسكن مكة فهو من الحاضرة يعني الذين حضروا أو يحضرون الجمعة والجماعات في هذا البلد ومن كان يسكن دون المواقع أو كان يسكن في بادية فهو من البادية ولا يسمى, من ولا, يسمى أن ولا يقال له إنه من حاضرة مكة أو من حواضر مكة أو من أهل مكة ثم يقول الله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ذيل هذه الأحكام العظيمة بالأمر بالتقوى عقب هذه الأحكام العظيمة بالأمر بالتقوى ليدل على أن الأمر شديد وأن الواجب على الحاج والمعتمر أن يحافظ على هذه الأحكام وهذه الشرائع وهذه الحدود ولا يتعداها ثم شدد سبحانه وتعالى في العناية بهذه الأحكام وحذر من, من, من يعتدي على هذه الأحكام والحدود ولا يأتمر بها ولا يطبقها بقوله واعلموا أن الله شديد العقاب يعاقب عقوبة شديدة كل من اجترى وتعدى وتعمد أن يخالف هذه الحدود وهذه الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى هذا باختصار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 وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب بعد أن بين الله عز وجل جملة من الأحكام في الآية السابقة وتدرج الحديث كما ذكرت لكم وانتقل السياق والحديث والكلام في هذا التدرج العجيب في أحكام الحج بدأت الآية أو بدأ السياق يتحدث عن قضية أخرى مهمة وهي أن هذا الحاج أو هذا المحرم الذي يدخل في الإحرام متى يدخل في أي وقت يدخل في هذا الإحرام بيّنت هذه الآية وقت الدخول في النسك وهو أنه في أشهر الحج فقوله عز وجل الحج أشهر معلومات يعني أن الدخول في النسك في الحج والإحرام بالحج وأداء هذا النسك لا يكون إلا في وقت مخصوص وزمن مخصوص وهو أشهر الحج ووصفها الله عز وجل بأنها معلومات يعني مشهورات ومعروفات عند الناس جميعا لماذا؟ لان الحج أيها الأخوة من ميراث إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكانت العرب منذ عهد إبراهيم إلى, إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام وإلى وقتنا يحجون بيت الله الحرام ويعرفون هذه الأشهر أشهر الحج المعروفة المشهورة التي وصفها الله بأنها معلومات يعني معلومة عند الناس ومشهورة لذلك لم يذكرها سبحانه وتعالى لأنها بلغت من الشهرة والمعرفة والعلم بها عند الناس مبلغا لا يحتاج إلى أن يذكره أو أن ينبه عليه فأشهر الحج التي يكون فيها الإحرام ويكون فيها الدخول في النسك ويكون فيها أداء المناسك هي شوال وذو القعدة أو ذو القعدة وذو الحجة ثلاثة أشهر طيب الملاحظ والمشاهد أن شوال نعم كله شهر من أشهر الحج ذو القعدة كله نعم بكامله شهر من أشهر الحج. لكن الحج شهر الحج ليس كله تكون فيه أعمال الحج إنما في العشرة الأيام الأولى أو الثلاثة عشر الأيام الأولى فكيف يقول الله عزيزي أشهر يسمىه شهرا كاملا نقول إن هذا أسلوب عربي معروف وهو أنه أطلق على الحج على على عشرة أيام الحج أنها شهر من باب التغنيب ذكر الجزء والمراد به ذكر الكل والمراد به الجزء كما تقول أنت في حديثك رأيتك اليوم هل المقصود أنه كل اليوم وإن المقصود به ساعة من اليوم أو جزء من اليوم أو تقول مثلا جلست معك في السنة الماضية هل المقصود به السنة كاملة أو جزء من السنة هذا أسلوب عربي معروف المراد بقوله أشهر, أشهر معلومات أي أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحجة كما ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس وعلق هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله فمن فرض فيهن يعني الفاهن مفرع على ما سبق من فرض من شرطية فرض يعني ألزم نفسه الدخول في هذه الدخول في النسك في هذه الأشهر ألزم نفسه الإحرام في هذه الأشهر فيهن أي في أشهر الحج وهنا مسألة يوليخوة قال الله عز وجل فمن فرض فيهن يعني في أشهر الحج طب هل يصح الإحرام قبل أشهر الحج؟ المسألة فيها قولان لأهل العلم منهم من قال إن كل أيام السنة محل للإحرام وهذا رأي مالك وأبو حنيفة وأبي حنيفة رحمهم الله ومن العلماء من قال إن الاحرام لا يكون إلا في أشهر الحج التي نص الله تعالى عليها فقال فمن فرض فيهن الحج وهذه الآية واضحة جدا أنه أن الأصل أن الإحرام لا يكون إلا في أشهر حج أما الإحرام في غير أشهر الحج فلم يذكر في هذه الآية لأنه ليس هو الأصل بل هو أمر خارج عن هذا عن المشروع بل إن العلماء أو الذين قالوا بأن الإحرام في أشهر الحج هو الواجب قالوا من أحرم قبل أشهر الحج لم يصح إحرامه ولم يجزئه بل إنه تكون عمره قالوا هل يصح أن يصلي الإنسان الفرض قبل وقته لا إذا صلى قبل وقته كان نفلا انتقل إلى أن يكون تطوعا ونفلا قوله سبحانه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال لا هنا نافية الجنس لا رفث ولا فسوق فلا الفا في قول فلا رفث هي واقع في جواب الشرط فمن فرض فيهن الحج فلا رفث واقع في جو الشر لا نافية الجنس المراد نفي جنس الرفث وجنس الفسوق وجنس الجدال يعني لا يستثنى من ذلك شيء أبدا وهذا هو المقصود من نفي الجنس كما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله على أحد العرابات المشهورة في هذه الحوقة لا حول يعني نفي جنس الحول والطول والقوة أن تكون إلا بالله سبحانه وتعالى فهنا نفى جنس الرفث وجنس الفسوق وجنس الجدال أن يكون في هذه الشعيرة الربانية الرفث هو اللغو والفحش من الكلام الرفث هو اللغو والفحش من الكلام والمراد به هنا الجماع ومقدماته من الكلام وما يتقدم على الجماع فهو من الأمور المنهية عنها للمحرم وإذا حصل الجماع قبل قبل التحلل الأول فإن الحج يبطل يفسد وعلى الحاج أن يذبح بدنا وعليه أن يتم هذا الحج الذي هو فيه وأن يعيده من قابل يعني من السنة القادمة وإذا حصل الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فإن حجه صحيح لكن عليه أن يذبح شاتا وأن يتم حجه إذن الرفث والمراد به الجباع ومقدماته وكل ما يمكن أن يدخل في معنى الفحش بالقول وإن كان العلماء قد يعني حصروه أو قالوا أن الأظهر في المراد بالرفث هو ما يتعلق بالجماع ومقدماته ثم يقول العزيزي ولا فسوق المراد به كل أنواع الفسوق والخروج عن طاعة الله عزيزي كل الذنوب وكل المعاصي كل الذنوب وكل المعاصي وقوله ولا جدال يحتمل أمرين طبعا الجدال معروف ماخذ أخذ من الجدل وهو الفتل وهو الخصام والنزاع أو المماراة ماذا يراد بقوله ولا جدال يعني أن عن الجدال والخصام في مناسك الحج ولا جدال في الحج يعني في مناسك الحج وفي أعمال الحج بعد أن بينها الله عز وجل فلا يصح ولا يجوز أن يكون فيها جدال أو خصام أو نزاع إذن الجدال المنهي عنه هنا وما كان متعلقا بمناسك الحج مثل ما يحصل من البعض هداهم الله في أيام الحج من الخصومة والنزاع والمراء والمناظرات في مناسك الحج وفي أعمال الحج في مثلا في الأنساك الثلاثة ما هي ما هو الأفضل يحصل في نزاع بين بعض طلبة في الحج في أيام الحج ومثل التحلل الأول بما يحصل التحلل الثاني بما يحصل وغير ذلك مسائل الحج التي قد يحصل فيها جدال بين طلبة العلم جدال يعني منازعة وخصومة وقد يراد بقوله ولا جدال في الحج يعني مطلق المنازعة ومطلق الخصومة لا تخاصم أي رجل كان وأي أحد لا تخاصم ولا تنازع ولا تسب ولا تشتم ولا تدخل في أي مناظرة أو جدال بغض النظر عن كونه في مناسك الحج أو غيرها أما المناظرة والخلاف في الرأي وإبداء الرأي والمناقشة الهادية التي تكون بأدب واحترام وتقدير من الطرفين فهذه لا بأس بها قد حصلت بين الصحابة في الحج وبين السلف رحمة الله تعالى عليهم في الحج وبالذات في مسجد الخيف لو تقرؤون ما حصل بين العلماء من خلاف أو من مناظرة كما حصل بين إمام أحمد وإسحاق بالراهوية وبين الشافعي وغيرهم في مسجد الخيف في أيام الحج فهذا لا بأس به لكن المقصود بالنهي عن الجدال هو ما كان من خصومة أو نزاع أو شقاق أو سب أو شتم أو غير ذلك فهذا ينافي أعمال الحج ثم يقول الله وما تفعل من خير يعلمه الله لما نهى الله عز وجل عن الرفث وعن الفسوق وعن الجدال بيّن لنا سبحانه وتعالى أن الواجب هو أن يشغل الإنسان نفسه بالأعمال الصالحة لأن هذا هو الذي يزكي النفوس ويربيها ويصلحها أن يبتعد الإنسان عن المعاصي وأن يجعل مكان هذا الابتعاد عن المعاصي عمل الصالحات لأن النفس لا بد لها من شيء يشغلها النفس لا بد لها من شيء يشغلها اما ان تشتغل بالحق او تشتغل بالباطل فانت امنعها من الباطل امنعها من ان تشتغل لكن اشغلها بالحق وبعمال الخير وهذا هو معنى قوله من خير يعلمه الله يعني لا بد حينما تتركون السيئات والمعاصي ان تفعلوا الطاعات وان تفعلوا فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك عز وجل ويثيب عليه ثم أمر سبحانه وتعالى عباده أن يتزودوا لهذا المنسك العظيم وهو الحج. وقال فقال عز وجل وتزودوا يعني لأداء مناسك الحج ولأداء العمرة هذا هو الواجد أن يتزود الإنسان وأن يكون في كفاية من أمره ولا يأتي الحج فيتسول ويسأل الناس أو يأتي العمرة فيسأل الناس وهذا أمر أيها الأخوة منكر ومشاهد مع الأسف الشديد نجد أن كثيرا أو بعض الحجاج هداهم الله يأتي إلى الحج بقصد السؤال والتسول وجمع الأموال وهذا أيها الأخوة من أقبح الأمور من أقبح الأمور التي تتحلى بها الحاجة يجب على كل الحجاج أن لا يأتوا إلى هذا المكان إلا وهم في كفاية من أمرهم يتزودون من المال ومن الملابس ومن الأكل ومن الشراب ومما ينفعهم ويقيم أودهم في الحج ولا يكونوا عالة على الناس يتكففون الناس ويسألون الناس هذا أمر منكر ونحن نشاهد ذلك في الحج قبل الحج في مكة وفي الحرم وفي شوارع الحرم وفي طلق مكة وكذلك في أيام الحج في عرفة وفي ميناء ومزدلفة نرى كثير من الحجاج هداهم الله يتخذون الحج تجارة وسؤال وتكفف ويبذلون في ذلك ماء وجوههم فالله عزونا نهى عن هذا الأمر قال وتزودوا يعني لا تكونوا عالة على الناس تتكففون الناس وهذه الآية نزلت كما في البخاري عند ابن عباس وكما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في أهل يمن قالوا نحن نذهب للحج ونحن المتوكل ولا نتزود ونحن المتوكلون ثم إذا أتوا للحج سألوا الناس وطلبوا من الناس بل أنتم المتواكلون أنتم المتواكلون لذلك أنزل الله هذه الآية وتزودوا يعني لا تكونوا عالى على الناس وتتكففون الناس ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه ينهى بل يضرب بالدرة كل من يراه من الحجاج يسأل أو يتكفف الناس ويمنع من يذهب ويخرج إلى الحج وهو يريد الحج ولم يتزود من باب أنه يتوكل على الله عز وجل وهذا من خرافات وأساطير الصوفية وغير الذين يرون هذا الأمر يقول نحن متوكلون وهم في الحقيقة متواكلون يخرجون بدافع أنهم متوكلون على الله عز وجل وأنهم معتمدون على الله عز وجل فإذا ذهبوا إلى مكة سألوا الناس أين التوكل إذن أين التوكل إذن وقد كان الأمة رحمة الله عليه مشددون على الحجاج وعلى الناس في هذه المسألة العظيمة فقوله سبحانه وتزود فإن خير الزاد التقوى هنا في قوله فإن خير الزاد التقوى إشارة إلى أن الزاد الحقيقي هو التقوى أن يتزود الإنسان بالتقوى لأن التقوى هي تبقى معه طيلة أيام السنة نعم لا شك أن الإنسان يتزود بالمال بما ينفعه في الحج لكن الزاد الحقيقي هو أن تعمل بتقوى الله عز وجل وهذه قاعدة قرآنية أيها الأخوة أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الأمر المادي فإنه يستطرد السياق استطرد في ذكر الأمر المعنوي إذا ذكر الأمر الحسي يستطرد السياق في ذكر الأمر المعنوي فهنا ذكر الأمر الحسي المادي وهو التزود بالطعام والشراب والمال فناسب أن يذكر الزاد الحقيقي فاستطرد إلى ذكر المعنى المعنوي إلى ذكر الأمر المعنوي وهو التقوى وهو الزاد الحقيقي وهناك مثال آخر وهو قول عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا إيش؟ ولباس التقوى ذلك خير فلما ذكر اللباس الحسي عرج على ذكر اللباس المعنوي وهو الأكمل والأفضل والأطهر والأزكى وهو لباس التقوى فذكر هنا الزاد الحقيقي الزاد الحسي الزاد المادي وذكر بعده الزاد الحقيقي وهو الزاد المعنوي الذي ينبغي أن يتحلى به الإنسان وقوله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوني يا اولي الالباب امر بتقوى الله عز وجل في هذه الشعيره الربانيه وفي غيرها لماذا خص خص خص الألباب جمع لب وهو العقل ولب كل شيء هو خالصه وصفوته لماذا خص أولي الألباب؟ لأنهم أهل العقول الذين عقلوا عن الله عز وجل وعرفوا حقيقة هذه الدنيا وأنها دار ممر لا دار مقر وأن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة كما قال الله عز وجل وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال عز وجل يا ليتني قدمت لحياتي الحياة الأخروية هي الحياة الحقيقية أما هذه الحياة فهي لعب وله وزينة وتفاخر وتكاثر بين الناس الأموال والأولاد والتفاخر بهذا بهذه الزينة الزائلة الدنيا من اسمها دنية زائلة غير باقية وغير دائمة فالعاقل لا يؤثر الفاني الزائل على الباقي الدائم هذه خاصية العقل خاصية الإنسان العاقل أنه يؤثر الباقي الدائم الذي هو الأكمل الكامل على ما هو زائل ومنتهي كما قال العشاء رحمه الله وغفر له إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يفقهنا في دينه وفي كلامه إنه على كل شيء قدير صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه